119. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 124. ويطاق طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 وَمَن يُشَاقِق اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ بدره الا ومتحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 119 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 110 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 119 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 110 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ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 الرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 119. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المت... تقولون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ 111. طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 119. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 110. يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ من شيء، فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل إن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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 119. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 126. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب 127. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَفْتِنُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ 111. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 112. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِيَّكُم مِنْكُمِ مَائَةٌ يَغْلِبُ أَلْفٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنَّ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ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 117. الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 118. فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 119. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير 110. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا